الليل وجعلنا آية نهار مبصرا مبصرة لتبتغوا فقلا من رؤبكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاهم شورا إقرأ كتابك كفأ بنفسك اليوم عليك حساب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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ كَوَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْبُورًا